بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين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 لَهُمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن ظريء إن نحن ننزل الذكر وإن له لحافظون إن نحن ننزل الذكر وإن له لحافظون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 كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرون. لَقَالُوا إِنَّمَا زُكْرَى أَبْصَارُنَا بَلْنَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ لَقَالُوا قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا للناظرين, لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كل شيء شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معيش وملستم له برزقين. وجعلنا لكم فيها معيش وملستم له برزقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله.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 اسقيناكم هو وما انتم له بخازنين وارسلنا الرياح مواقع حفا انزلنا من السماء ماء فاسقيناكم هو وما انتم له بخازنين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 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْفِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُونٍ مَسْنُونٍ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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمائم سنون. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من, من قال فخرج منها فإنك رجيم. قال فخرج منها فإن وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِر قال فإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قال فإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ وَقْتِ الْمَعْلُومِ إِلَى يَوْمِ وَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا وَيَتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ رَبِّ لِمَا أَوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُم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 من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُو مَقْصُومٌ لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُ قصوم ان المتقين في جنات ووعون ان المتقين في جنات ووعون ادخلوها بسلام امنين ادخلوها بسلام امنين ونذرنا ما في صدورهم من غل على سرر متقابلين ونذعنا في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم نب عبادي أنني أنا الغفور الرحيم. نب عبادي أنني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابه والعذاب الأليم. وأن عذابه والعذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام من علي قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام من قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قال أبشر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يغنق من رحمه ربه الا الظالم من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين لَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ لَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتنون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتنون. وأتيناك بالحق وإننا لصادقون. فأسر بأهلك بثقة من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحدٌ وأنظُ حيث تأمرون.فأسر وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيبَ رُءَائَهُمْ أَئِنَّهُمْ لَكُفَّارٌ مُّصْبِحِينَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيبَ رُءَائَهُمْ أَئِنَّهُمْ لَكُفَّارٌ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إنها أولئك ضي في فلا تفضحون. قال إنها أولئك ضي في فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخذون. واتقوا الله ولا قالوا. من ننهك عن العالمين قالوا اولا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فجعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم في ذلك لآيات للمتوسّمين. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ وإن كان أصحاب الأيكة لغالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحير المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين، وكانوا ينحطون من الجبال. أخذتهم الصيحة مصبحين، أخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.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 ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا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 قُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُكْتَسِبِينَ